مصر بتهن الأحرار، في سندية وأهليها، يا مصر بتهن الأحرار، برحيط غني تغليها، والسمعى. بل بلدنا الغرونه وباعوا روحهم للاوثان معلمونا ورفعونا ومجددون بكل مكان بل بلدنا الغرونه وباعوا روحهم للاوثان معلمونا ورفعونا ومجددون بكل مكان لحف حياتكم على جميع وبيسعدونا بخوصى Oh, med mågar för att bevisa och trohet och bekännande så låna oss inte de asiater som I'm From the stars, we came to من جدر الغشرا، بارك يا رب بثورنا وانظرها هي مهمها سلاح يد علينا